ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سقروا منه قال إن تَسْخَرُوا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ إِبْأْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيْ يَرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِذِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا وقصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فقيل يا ضب لعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للكوم الظالمين ونادى ربه فقال رب إنا إني من أهلي وإنا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.